بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا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 أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يغلس المجرمون ولم يكن لهم من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 تراب ثم إذا أنتم بشر تنشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة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 ومن آياته منامكم بالليل والنهار والتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا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 بما لديهم فرحون وإذا مت الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون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 فآت ذا القربى حقه والمسكين وغن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من زبل ليرضوا في أموال الناس فلا يرضوا عنهم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 ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يغسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولسلته من فضله ولعلكم تشكون ولقد أرسلنا من قللك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فجاؤهم في فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطهم في السماء كيف يشاء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 فَذُو الْإِلَاءِ أَثَارَ رَحْمَةَ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا ثَرَاءَهُم فَرَّ اللَّذُونَ مِنْ دَأْبِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ وَمَا انْسَتْ بِهَذِهِ الْعُمْيَ ضَلَالَتَهُمْ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 يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثوا يوم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيوما اذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم يستعتبون ولقد ضربنا ل الناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مرتين، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فاصبر إن إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون.